نقرأ كلام شيخ الإسلام فيما يتعلق بالخضر وأن لا زال حياً أم مات ذكر هذا الصديق رحمه الله في تفسيره قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الرد على المنطقيين ومن ملاحدة الصوفية ومن ملاحدة المتصوفة من يزعم أن أرصده كان هو الخضر خضر موسى وقولهم هذا من أظهر الكذب البارد والخضر على الصواب مات قبل ذلك من زمان طويل والذين يقولون انه حي كبعض العباد وبعض عامه وكثير من اليهود والنصارى غالطون في ذلك غلطا ناريما فيه وسبب غلطهم انهم يرون في الاماكن المنقطعه وغيرها من يظن من يظن انه من الزهاد يظن انه من الزهاد ويقول انه الخضر ويكون ذلك شيطانا قد تمثل بصورة آدمي وهذا مما علمناه في وقائع كثيرة حتى في المكان الذي كتبت فيه هذا عند الربوه بدمشق راى شخص او عند الربوه بدمشق راى شخص بين الجبلين صوره, صورة رجل قد سدم بين الجبلين وبلغ راس وراس الجبل وقال انا الخضر وانا نقيب الاولياء وقال للرجل الراي أنت رجل صالح تلاعب بهم وليس من الخضر حاش الخضر هذا شيطان من الشياطين رآه ذلك الرائي يقول شيخ الإسلام في المكان الذي أثب فيه في دمشق رأى شخص بين الجبلين صورة رأى شخص بين الجبلين صورة رجل قد سدم بين الجبلين وبلغ رأسه رأسه, وبلغ رأسه رأس الجبل وقال أنا الخضر وأنا نقيب الأولياء وقال الرجل الرائي أنت رجل صالح وأنت ولي الله ومد يده إلى فأس كان الرجل نسيه في مكان وهو ذاهب إليه فناوله إياه وكان بينه وبين ذلك المكان حميل ومثل هذه الحكايات كثيرة وكل من قال إنه رأى الخضر وهو صادق فإما أن يتخيل له في نفسه أنه رعاه ويظن ما في نفسه كان في الخارج كما يقع لكثير من أرباب الرياضات وإما أن يكون جنيا يتصور له بصورة إنسان ليضله وهذا كثير جدا قد علمنا منه ما يطول وصفه وإما أن يكون رأى انسان إن ظن أنه خضر وهو غالت في ظنه فإن قال له ذلك الجني أو الإنس إنه الخضر فيكون في قد كذب عليه لا يخرج الصدق في هذا الباب عن هذه الأقسام الثلاثة هذا خلام جميل والتلخيص هذا الأمر الذي اختنف فيه الناس وتجد أكثر أهل العلم على أن الخضر حي والصحيح أن الخضر قد مات عليه الصلاة والسلام ولم يبقى ومن رأى الخضر, الخضر وهو صادق فيحمل على هذه الأقسام المذكورة إما أن يكون يظن ما رآه هذا يتخيل له في نفسه أنه رآه ويظن ما في نفسه كان في الخارج فيقع لكثير من أرباب الرياضات وهذا في العباد وإما أن يكون جنياً يتصور له بصورة إنسان ليضله وهذا الكثير جدا أيضاً قد علمناه أو قال قد علمنا منه ما يطول وصفه وإما أن يقرى إنساناً ظن أنه الخضر وهو غالط في ظنه وهو جني كذاب وإنس كذاب يقرب عليه ويقول له أنا الخضر وأما هؤلاء الشياطين فإنهم يرون أمثالهم وأجناسهم من هؤلاء المخرافيين ومن هؤلاء الذين هم بعيد عن طاعة الله سبحانه وتعالى ابتلوا بالأسحار وبتلوا بالشرق بالله سبحانه وتعالى فهؤلاء مزاعمهم كذب والذين يتمثلون لهم قطعا شياطين وهم ضلال فيجتمعون مع الضلال لكن الخطاب مع العباد ومع الصالحين ممن يقول رأيت الخضر فإنه لا يخرج عن هذه الأقصار إما أن يكون يتصور في نفسه أنه رأى هذا الخضر وهذا هو الذي في الخارج في نفسه رأى ذلك تخيل له في نفسه ذلك ورأى أنه في الخارج أو يكون يرى جنياً بصورة إنسي فيكذب عليه ويضله ويقول له أنا الخضر الآخر أو يرى إنسي ويكذب عليه أيضاً يتمثل له الخضر وما يعرفه من قبل يقول له أنا الخضر ويضحك عليه وتلعب به وهو جاهل ربما يكون من العباد الذين ما عندهم علم أو من الصالحين الذين عندهم شيء من العلم لكنهم غالطون في هذا والذي رأوه أو خاطبه خاطبهم ليس بالخضر فإن الأدلة تدل على موت الخضر وأنه قد مات انقطع عن الحياة الدنيوية وأما الأحاديث بكثيرا ولهذا لم ينقل, عن لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه رأى الخضر نعم السلف وهم أولى الناس بالجميل وأولى الناس الكرامات وأولى الناس بنقاء الصالحين وهم أولياء الله سبحانه وتعالى فكانوا أخلق أن يروا الخضر ويتخاطبوا مع الخضر ويلتقوا بهذا الصالح وبهذا النبي الكريم وما فيه أحد من الصحابة يقول أنا رأيت الخضر إيش معنى هذا يعني لكم الخضر ولا ي... الأخيار ما رأوا الخضر ولا تخاطبوا معه وللتقوا به وهو حي ولا جاء ناصرهم على هذا الدين فهذا شيء بعيد واما الاحاديث الكثير واما الاحاديث ما كثيره ولهذا لم ينقل عن أحد من الصحابه انه راى الخاضره ولجتمع به لانهم كانوا اكمل علما وايمانا من غيرهم فلم يكن يمكن الشيطان التلبس عليهم لا اله الا الله لا إلا الله لا يمكن أن يلبس عليهم الشيطان في امر دينهم هذا المعلوم عندهم الأمور القطعية التي أخبرهم نسع صلى الله عليه وأنه ما من نفسيات عليها هذا الوقت تبغى على وجه الأرض مئة سنة فالخضر مات عليه الصلاة والسلام ولم يأتي في حديث واحد أنه حي ولو كان هناك حديث واحد لقطع النزاع بين المختلفين ولكنه ليس تم حديث عن رسول الله ولا أثر عن أصحاب رسول الله أن الخضر حي فلذلك لم يزعم أحد من الصحابة أنه التقى به فإذن أنتم أكرم فتلتقون بالخضر ويتخاطم معكم وأولئك وإنما هو الشيطان يتلاعب بكم لضعف إيمانكم وأولئك كانوا أقيال إيمان وأكمل علما وإيمانا فلم يمكن الشيطان التلبيس عليهم فلم يكن أن يلبس الشيطان عليهم قال لأنهم كانوا أكمل علماً وإيماناً من غير فلم يكن يمكن, يمكن شيطان شيطان التلبيس عليهم أو لم يكن يمكن, يمكن شيطان التلبيس عليهم أو لم, يكن يمكن لم يكن يمكن شيطان التلبيس عليهم كما لبس على كثير من العباد ولهذا كان كثير من القفار يهود والنصارى يأتيهم من يظنون أنه الخضر ويحضر في كنائسهم وربما حدثهم بأشياء وإنما هو شيطان جاء إليهم يضلهم أولئك جهال وأولئك قفار فيأتيهم شيطان ويزعم أن الخضر يتلعب بهم ويضلهم ضلالا بعيدا ضلال على ضلال وهكذا الصوفية المتابعون للنصارى فإنهم أيضا لهم نصيب من الخضر الشيطاني يأتيهم الخضر هذا الذي هو هو شيطان في الأصل ويقول له من الخضر أما الخضر حاشا فإنه بعيد وقد مات عليه الصلاة والسلام وإذا جاء على الحقيقة فإنه لا يدل وإلا على الخير فلا يدل على أمور شيطانية لو كان حيا ما دل على أمور شيطانية في من التقى به أو دل لمن التقى به على أمور شيطانية بل يدلهم على الخير وعلى موافقة الوحي وعلى العمل وعلى إلى آخر ذلك هؤلاء لو الخضر حينا قال لهم آمنوا برسول الله فإنه على الحق واتركوا هذه الأشياء التي أنتم عليها ودينكم من سوخ لو كانوا يحبوا الخضر ويسمعوا الخضر لأتاهم بالدعوة هذه لكن ما في من هذه الدعوة يأتيهم الله على المبيش قال ولو كان الخضر حيا لوجب لو عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمن به ويجاهد معه كما أخذ الله الميثاق على الأنبياء وأتباعهم بقوله وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه والخضر قد أصلح السفينة لقوم من عرض الناس فكيف لا يكون بين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو إن كان نبياً فنبي أفضل منه وإن لم يكن نبياً فأبو بكر وعمر أفضل منه الله فإن كان ولياً فأبو بكر وعمر أفضل منه وإن كان نبياً فنبي أفضل منه وهو إن كان نبياً فنبينا أفضل منه وإن لم يكن نبياً فأبو بكر وعمر أفضل منه خلافاً للصوفية الذين يرون أن الوليء أفضل من النبي مقام النبوة في برزخ فويق الرسوني ودون الولي الولي هذا على درجة وعلى طبقة أعلى من النبي وأعلى من الرسول فلذلك قالوا الخضر هذا لأنه أعلى من النبي عنده علم لدني ما هو عند موسى فهو أفضل من موسى لأنه ما هو نبي عندهم الخضر الخضر حتى يصل إلى مقصودهم وإلى باطلهم فما يقول الخضر نبيي يقولون الخضر ولي وليس بنبي والنبي أفضل من, أو الولي أفضل من النبي الولي أفضل من النبي والدليل على ذلك قصة الخضر وموسى فإن الخضر عنده علم لدني والعلم لدني أعلى من علم الشريعة ولا يصل إليه إلا الأولياء وأما عموم الناس والأنبياء فهم يعملون بعلم الشرع هذا وأما الأولياء فلهم علم آخر يسمى بالعلم اللدني وهو علم الزندقة وعلم الشيطنة وعلم البلاء والعياذ بالله فمن اعتقد هذا العلم اللدني كفر وأنه علم لا صلى للعقل به ولا الشريعة به هذا هو العلم اللدني عند الملاحدة وعند هؤلاء المجرمين أنه لا صلى للعقل به ولا كذلك الشريعة وإنما هو شيء اغذفه الله سبحانه في من شاء من قلوب أوليائه أو في قلوب من شاء من أوليائه فيعلمون أشياء عجائب وغرائب ما هل لها صلة بالشرع؟ الشرع هذا علم ظاهر هذا علم ظاهر وأما هذا علم ليس بالعلم الحقيقي الذي أنتم عليه هذا علم باطن فما يعلمه إلا الأولياء ومن الأولياء الخضر فكان عنده علم لدني قتل الغلام وفعل كذا ومسيس تغرب إيش هذا إيش هذه الأشياء التي ما نعرفها هذه ما هي العلوم التي نعرفها ولذلك قالوا هذا من أقوى الأدلة على العلم لدني وأن هناك من له علم لدني وهبه من الله سبحانه وتعالى فلا يُخذ عن طريق العقل ولا عن طريق الشرق فهذا علم مستقل وليس لكل أحد هذا علم الزندقة وعلم القفر بالله والذي ينفصم عن الشريعة زندير والذي يقول أنا ما احتاجنا الشريعة وعندي علم لدني هذا كافر بالله سبحانه وتعالى فعلم الخضر علم وحي وليس علم من قبل نفسه مغدو في قلبه بل هو من طريق الوحي ومن العلوم الحقيقية وعلوم الشريعة وما فعلته عن أمري فهو علم من الله سبحانه وعلم موحى إليه فهو نبي من الأمبئاء أوحى الله إليه علما ليس عند موسى فهو عن طريق الوحي وعن طريق جبريل وعن طريق الأسباب التي هي معلومة في طرق الوحي وليس من لدنه وأنه علم لدني وأنه علم باطن وما هو يعني علم عن طريق وحي ولا شيء هو منفصل عن الوحي وعن طريق الرسل وإنما هو علم باطل يقدفه الله في قلبه سبحانه وتعالى بل هذا كان باطل بل هو علم كالعلم غير التي مع الرسل علم من العنوم التي هي عن طريق الشريعة وعن طريق الوحي كما قال الخضر عن نفسه وما فعلته عن أمري ثم الخضر ليس بولي الخضر نبي وليس بولي العلم الذي عنده علم وحي وعلم حقيقي وليس هناك علم باطني علم لدني من اعتقد أن هناك علم باطني علم لدني لا يُخَذ عن العقل ولا يُخَذ عن الشرع فهذا زندير ومرتد وكافر بدين الله سبحانه وتعالى هذا علم باطل فالعلم اللدني إن كان له إثبات فهو العلم الحقيقي الذي يُخَذ عن طريق الشرع هذا هو العلم اللدني الذي علمه الله الخضر كما في الآية المتقدمة ولعله يأتي شيء من ذلك إن شاء الله إن ذكر الإمام هذا الشيء وعلق هناك فلا تعتقد أن أثم علما لدنيا وأن الخضر على علم لدني لا الخضر على علم لدني لكن على العلم لدني المشروع الذي عن طريق الوحي لا عن طريق في القلوب وغير ذلك وخروج عن الأمور المعقولة أو عن العقل وعن الشرع فلا يمتد أو لا يمترس له بالعقل ولا بالشر وإنما هو علم باطني يقضفه الله في قلب من شاء ويلهم الله سبحانه من شاء من عباده وليس عن طريق الرسل الذي هو الوحي مستقلون بهذا العلم لذلك تجدهم يفعلون الغرائب والعجائب الصوفية ويأتون بالأمور المذهلة زعما منهم أن عندنا علم لدني عندكم زندقة وما عندكم علم لدني هؤلاء الملاحظة الصوفية أعني نعم أيه. نعم أحسنت أنه مثلا نصوص يعني أعظم من نصوص شريعة بالخميني يقول هذا هذا هو علم الدنيا الذي عنده هذا علم الزندقة قال رحمه الله ولو كان الخضر حيا لوجب عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمن به ويجاهد معه كما أخذ الله الميثاق على الأنبياء وأتماعهم بقوله وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكبة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه والخضر قد أصلح السفينة لقوم من عرض الناس فكيف لا يكون بين محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو إن كان نبيا فنبينا أفضل منه وإن, كان وإن لم يكن نبيا فأبو بثر وعمر أفضل منه لأنه ولي والأولياء يتفاوتون في الدرجات وأفضل الأولياء أبو بكر ثم عمر على الإطلاق في الأمة المتقدمة وفي أمة محمد أفضل الأولياء أبو بكر ثم عمر وإن لم يكن نبياً فأبو بكر عمر أفضل منه وهذا مبسوط في موضعه انتهى هذا يكفي كلام مقنع. أن الخضر قد مات وأن من زعم أن الخضر أتاه فعلى تقدم من الأقسام الثلاثة هذا فتح البيان في مقاصد القرآن كتاب جميل وهو مستفاد من فتح القدير كثير منهم مستفاد من فتح القدير وله زيادات فما هو العلم اللدني؟ وهل هناك علم لدن شرعيًّ؟ نعم هناك علم لدن قيل به علم لدن مشروع وهو كما يقول من savaوة ما قام الدليل الصحيح عليه أنه جاء من عند الله على لسان رسوله وما عداه فلدني من لدن الناس والنفس هكذا يقول رحمه الله فالعلم لدني ما قام الدليل الصحيح عليه أنه جاء من عند الله على نسان رسله وما عداه فلدني من لدن نفس الإنسان صدق الله قالوا منه بدأ وإليه يعود أي هذا العلم لدني الذي جاء من لدن نفس الإنسان هذا كلام جميل في العلم لدني أن العلم لدني الذي هو عليه أهل السنة إن سموه بعلم لدني فهو ما عليه الدليل الصحيح وأنه جاء من عند الله سبحانه على لسان رسله عليه الصلاة والسلام قال وما عداه فلدني من لدن نفس الإنسان أو من لدن نفس الإنسان منه بدأ وإله يعود هذه من الإنسان بدأ وإله يعود ما هو من الله هذا ليس له صلة بالله سبحانه وتعانه وأما الباطل فهو ما تقدم الذي أشار إليه بن القيم أنه من لدن الإنسان منه بدأ وإله يعود ويزعم أنه أفضل من علم الشريعة وأنه علم خاص يختص الله به من شاء حتى الرسل ما على هذا العلم لدني طيب والخضر قال الخضر ولي عنده علم لدني أفضل من موسى ذلك قال قائلهم ما سمعته مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي فالولي هذا على أعلى عنده علم وهو عنده هنا هذا علم ظاهر عندهم قاتلكم الله زنادقه من قال هذا القول كما قال القرطبي فهو زنديق أو زنديق قالوا هذا القول زندقه وكفر يقتل قائله ولا هذا القول زندقه وكفر يقتل قائله ولا استتاب لأنه إنكار قال لما علم من الشرائع وقد أجر الله سبحانه سنته وأنفذ حكمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله صدق الله كلام جميل وعظيم هذا الزنديق لا يمتلي فيه اثنان يتلاعبون بعقائد الناس يتلاعبون بدين الناس هؤلاء الفجرة يا ليت من يقيم عليهم حكم الله الشرعي من بدل الدينه فاقتلوه يا ليت يوجد حاكم عادل سخره الله سبحانه وتعالى وسلطه على هؤلاء الزنادقه ليتأدبوا الهوناس <سؤال> سبحانه اللهم لك لا اله